وَمَا أَمْوَانُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُنْفًا تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُنْفًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ ضِعْفٌ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ